قُل آمَنَّ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ منهم وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم أن عليهم لعنه الله ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين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 لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين